إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة tawratawalin ji wa id takhluqu min at-tinika hay'a at-tayri bi'idni fatamfu fiha fatakun وَتُبرِئُ لَكمَهَا وَلَ بَصَابِ إِابْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَابِ إِذْنِي وَإِذْكَ فَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِ جِتَهُم بِالْبَنَاتِ فَقَالََّينَ كَفَرُوا مِنْهُ فقال الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ